اثنان استمع إلى الجمل وأعدها أرجع من المدرسة بالحافلة أذهب إلى قونيا بالقطار رأيت الطائرة في المطار السفينة في البحر شاهدت في الطريق حادثا الرجل يسوق سيارته الأستاذ ذاهب إلى الجامعة أجرة التذاكر رخيصة جداً